هذه الصلاة نسمى بكبريت الأعظم أو بقطب المعظم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفطل صلواتك أبادا وأمن بركاتك سرمدا وأسكى تعياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهفد الأسرار الروحانية واصدتي قد النبينا ومقدم جنش المرسلين وقائد رب الأنبياء المكرمين وأفطل الخلق أجمعين حامل النوايا لعز الأعلى ومالك زمة المجد الأسنان شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار الصوابق الأولى وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر وجود كل والجزء إنسان عين الوجود العلوي والشفني روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق في عنا رتاب بودية بأخلاق المقامات الصفائية الخليل الأكرم والحبيب العظم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب خاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْتِينِ